يا أيها الذين منولك استخدعوا عدوهم وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بما وجهت وقد كفروا بما جاكن وقد كفروا بما يخرجون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 وَأَذَّنَ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أُخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُتُمْ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ الْفَصْوَاتُ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْصُرُ إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إليكم أيّ يوم وألفتهم بالسوء وألفتهم بالسوء ووجدوا لو تذكرون لن تنفع ترحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ينفر بينكم والله بما تعملون بخير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والمدين معكم إذ قالوا لقومهم إنا برآ أميركم ومما, ومما تعبدون من دارنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء العداوه والبغضاء وانبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الا قلنا ابراهيم يديه لاستغفرا لك وما وما نملك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك, وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك فالعزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغري الحميد عاش الله بينكم وبين الذين عذيتم منهم موزة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم, ولم يخرجوكم من أن تذرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاتكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن إن تحيرواهم الله أعلى دين فإن علمتمهن مناك فلا ترجعن إلى السافار لا لهم ولا يحيون لهم ولا جناح عليكم أن تنفحوهن إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهم ولا تنفعوا بعض من توافر واسألوا ما انفقكم وليسألوا ما ذلكم تصم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إليك الثار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن, على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسلقن ولا ولا يدين ولا يقتنع ولا يأشين وَلَا يأشين بين ألبهم وأرجلهم ولا يأمين ولا يأمين ببطن يفتنه بين أندنهم وأرضنهم ولا يعصين ولا يعصين كفي معروف فبايعن والتسوّف والتسوّف الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين عملوا لا تتولوا قوما قضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب الكبور.